بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهبه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصفق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة نواصل تدارسنا لمد المرشد المعين على الضروري من علوم الدين من عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى وقد وصلنا إلى باب سجود السهو وما يتعلق به يقول الناظم فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد واستدرك القبلي مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام عن مقتد يحمل هذين الإمام وبطرت بعمد نفخ أو كلام إلى آخره من قوله فصل لنقص سنة إلى قوله عن مقتد يحمل هذين الإمام هذا فصل خاص لسجود السنة وأما ما بعد ذلك وهو قوله بطلت بعض نفخ إلى ما بعدها هذا فصل عقده ببيان بعض مبطلات الصلاة أما سجود السهو فهو من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على هذه الأمة فإن الإنسان لا يخلو من سهو أو نسيان فشرع الله عز وجل هذا السجود لكي يكمل به العبد ما نقص من صلاته أو ما زاد فيها مما ليس منها سهوا منه ونسيانا بغير عمد وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وسجود السهو ومباحثه من أصعب مباحث كتاب الصلاة إن لم يكن أصعبها على الإطلاق وذلك لكثرة خروعه وتشعب هذه الخروع ولأن النصوص في سجود السهو ليست كثيرة وإنما هي مجملا محصورة وهي المواضع التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد لذلك السه هي محصورة سأتي ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى وهذه النصوص المحصورة استخرج منها العلماء ما يفيد في ما لا يحصى من الصور الصور كثيرة جدا ولذلك وقع الخلاف بين العلماء وترتب على هذا الخلاف كثير من الصعوبة والتشعب في الفروع فمن أراد أن يضبط هذا الباب عليه أن يتدرج فيه على طريقتنا في الفقه كله لأن من أراد العلم جملة ذهب عنه جملة وإنما سبيل التعلم التدرج فيه لذلك نحن سنكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بشرح كلام الناظر وذكر الدليل عليه من السنة أو من النظر الصحيح ونشير إشارة خفيفة إذا تيسر لبعض الخلاف في بعض المسائل ولكننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نحيط بكل مسائل سجود الله فإنها مسائل كثيرة ومتشعبة ومتفرعة وفيها خلاف كثير، فإذا إنما قدمت هذه المقدمة. لي عليكم الأمر ولتستطيعوا ضبط هذه القواعد والأصول الجامعة وبعد ذلك يمكنكم أن تنطلقوا إلى الكتب والجواهر والامهات فتنظروا في ما ذكره الفقهاء في هذا الدرس إذا سجود السهو وردت فيه أحاديث وردت فيه أحاديث يمكن إرجاعها مجملا إلى خمسة مواضع الأحاديث أكثر من هذا ولكن يمكن إرجاعها إلى خمسة مواضع تها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد هذه المواضع أنه قام من ركعتين والمواضع الثاني أنه سلم من ركعتين والموضع الثالث أنه صلى خمسا والموضع الرابع أنه سلم من ثلاث، والموضع الخامس قضية سجود السهوى لأجل الشك، لأجل الشك. نعم. فإن هذه مجملا هي المواضع الخمسة والأحاديث فيها يمكن أن نذكرها الآن. قلنا الأول هو أن هو أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين وحديثه هو الحديث المشهور بحديث ابن بوحين وفيه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه بمعنى ترك الجلسة الغسطى وتشهد الأوصف فقام الناس معه فلما قضى صلاته سجد تجدتين وهو جالس نعم فهذا الحديث الأول الحديث الثاني هو الذي فيه أنه سلم من اثنتين وهو ما هو حديث مشهور بحديث ذي اليدين و هذا الحديث أخرجه يعني أبو خالد مسل وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أقاص الله بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلّم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلم وخرج صرعان الناس يعني المسارعون صرعان الناس وقالوا قصرة الصلاة فقام ذو اليدين رجل, رجل يلقب بهذا اللقب لطول في يديه فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صبق لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع إذن هذا هو الموضع الثاني وهو وفيه حديث في اليدين الموضع الثالث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وذلك في حديث عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وماذا قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم الموضع الرابع أنه عليه الصلاة والسلام سلم من ثلاث وعند مسلم من حديثه عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول قال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر لذاءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم نعم وأخيرا الموضع الخامس قلنا هو المتعلق بالشك وهو حديث أبي سعيد الخدري هو ثابت في الصحيح أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعة فليطرح الشك وليبني على اليقين وليبني على مستيقظ ثم يسجد ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم إذا انطلاقا من هذه المواضع الخمسة اختلف العلماء في ما ينبغي فعله في قضية سجود السهو وهذا بعد اتفاقه على أنه مشروع يعني هم متفقون على أن سجود السهو مشروع لا إشكال في هذا وإنما اختلفوا بعد ذلك في الموضع الذي يكون فيه سجود السهو هل يكون قبل السلام أم بعد السلام هذا الذي سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد لكن قبل هذا قبل الإشارة إلى هذا الخلاف نذكر أولا حكم سجود السهو فإن الناظم قال فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام تجدتان أوسنا إن أكدت إن أفكدت هذه راجعة إلى سنة أي لنقص سنة حال كونها أفكدت بعبارة أخرى لنقص سنة مؤكدة ونحن قد ذكرنا آنثا في سنن الصلاة أن منها مؤكد ومنها خفيف ملحق بالفضائل والمندوبات وذلك عند قوله هذا أكدا والباقي كالمندوب في الحكم بدأ هذا رأيناه من قبل فإذا من ترك يعني نقص سنة مؤكدة فإنه يسجد قبل السلام سجدتين وأيضا من نقص سننا خفيفة إذن لنقص سنة سهوى يسن إلى آخره أو سنن وقلنا إن أكدت هذه راجعة لسنة وليست راجعة لسنن فسنن هذه كيفما كانت بدون يعني بإطلاق دون قيد سواء كانت مؤتبة أو كانت خفيفة يكفي أنها متعددة فتعددها يغني عن قيد كونها مؤكدة أما إذا كانت غير متعددة إذا كانت سنة واحدة وهذه لا يسجد لها إلا إن كانت سنة مؤكدة نفهم من هذا أن من نقص سنة خفيفة واحدة فإنه لا يسجد سجود السنة قال لنقص سنة سهو يسن بمعنى أن سجود السهو سنة مؤكدة العلماء متفقون على أنه مشروع لكن عند المالكية هو سنة مؤكدة لكن في حق الإيمان والفذ فقط وأما المأموم فإنه مطالب بمتابعة إيمانه ويذلك إذا سجد الإمام سجود السهو فإن المأموم مطالب بمتابعته في سجود السهو فيكون واجبا عليه بهذا الاعتبار لم يأتي الوجوب إلا من جهة متابعة الإمام أما في الأصل فإن سجود السهو سنة مؤكدة ودليل كونه سنة مؤكدة أنه إنما جئ به ليجبر السنة قالوا فإذا ينبغي أن يكون في مرتبتها فهو سنة كما أنها هي أيضا من السنة وأنا قد نقلت لكم بعض الأحاديث التي فيها سجود الساوي فلا أطيل بذكرها وكل تلك الأحاديث تدل على مشروعية هذا السجود إجمالة طيب الآن المالكية كما يلخص معظم هنا يفرقون بين النقص والزيادة وهذا مبني على فهمهم لهذه الحاديث التي ذكرت لكم الآن والحق أن العلماء قد اختلفوا في قضية سجود السهوي متى يكون أي أين يكون أكثر بسبب اختلاف هذه الأحاديث فإن في بعض هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وفي بعضها أنه سجد بعد السلام فاختلف العلماء وتبعا لذلك بعض العلماء رجح بعض الأحاديث على بعضها الآخر أي سلك مسلك الترجيح فالأحاديث الإمام الشافعي يجعل سجود السهو قبل السلام مطلقا والإمام أبو حنيفة يجعل سجود السهو بعد السلام مطلقا الحنفية والشافعية إذا سلكوا مسلك الترجيح فرجحوا أحد الموضعين على الآخر يعني إما ترجيح حديثي ابن بحينا او حديث اليدين هذا مسلك الترجيح. مسلك الجمع عند المالكية والحنابلة فاما المالكية فنظروا الى المواضع التي جاء فيها سجود السهوة في السنة فوجدوا أن ما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام كان ذلك عن نقص وأن ما سجد فيه عليه الصلاة والسلام بعد السلام كان عن زيادة فطردوا هذه القاعدة خارج هذه المواضع الخنسة وقالوا أينما وجد النقص فإنه يسجد قبل السلام وإذا وجدت الزيادة فإنه يسجد بعد السلام وعلّلوا ذلك يعني هذا من جهة النص وعلّلوا ذلك بالنظر فقالوا السجود الذي يكون عن نقص فائدته الجبر لأن هذه الصلاة نقصت فيها شيء ناقص فينبغي أن تجبر والجبر يكون قبل السلام يعني بعد السلام الآن انتهيت من الصلاة فهذه الصلاة المعقصة ينبغي أن تكملها قبل أن تسلم وتنتهي منها في قالوا سجود السهو يكون قبل السلام عند النقص وأما الذي يكون بعد السلام قالوا هذا يعني إذا, كان إذا وجدت الزيادة الآن صلاتك كاملة لا تحتاج إلى جبر فإذا كيف تزيد شيئا آخر قبل السلام قالوا لا لو أنك سجدت قبل السلام لاجل زيادة فتكون قد زدت في صلاتك زيادتين في ذلك من جهة النظر قالوا بما أنك زدت في هذه الصلاة فسجود السهو في هذه الحالة إنما يكون شكرا لله عز وجل وإرغاما للشيطان ولا يكون لأجل الجبر تناسب أن يكون بعد بعد السلام لا قبله هذا مذهب المالكي وأما مذهب الحنابل مذهب الإمام الأحمد رحمه الله فقال أما ما جاء من الصور على هيئة إحدى الصور أو أحد المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن توافقه فيها بمعنى كل صورة سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فأنت أيضا تسجد قبل السلام وما كان بعد السلام فأنت أيضا تسجد بعد السلام طيب هذا في المواضع الموافقة للمواضع الخمسة لكن بعد ذلك يعني في المواضع الأخرى قال في المواضع الأخرى يعني ما عدا تلك المواضع فإنه يشجد للسهو بعد السلام يعني غلب هو رحمه الله تعالى جانب السجود البعض وأما الظاهرية فقالوا على مذهبهم في التمسك بالظاهر وعدم القياس المطلق قالوا لا يشجد لسهو إلا في تلك المواطن الخمس التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر. إذن هذه, هذه هذه مذاهب العلماء في سجود السهو أين يكون ولا يخفى عليكم من إن شاء الله تعالى من تتبع هذه المذاهب أن مذهب المالكية فيها قوي جدا وأضبط وأقرب إلى الدليل مع أنه فيه قوة من جهة النظر أيضا كما أشلفت لكم على أن المذاهب الأخرى ليست ضعيفة فإن العلماء في جميع الأحوال مستفقون على أن من سجد للسهو قبل السلام او بعده فقد فعل ما يجزئه لبعنى لا اشكال في هذا الامر انما الخلاف هنا هو فقط في الافضل وإلا فلو فرضنا على مذهب المالكية مثلا ان شخصا نقص فسجد بعد السلام هذا لا اشكال فيه ولو ان شخصا زاد فسجد قبل السلام هذا ايضا لا إشكال فيه طيب آآ آه... نعم الأخ المشرف بارك الله فيكم لو آه... يعني إذا كنتم معنا تتصلون إن شاء الله بال... آه... تنظرون في هذه القضية التي نراها بقى. طيب إذن الآن نظرنا في آه... مذاهب العلماء في سجود السهوي أيكون أي قبلياً أم بعدياً نرجع بعد هذا إلى شرحي كلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى يقول فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سن إن أكذت ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا إذا الآن من نقص يسجد قبل السنة ومن زاد يسجد بعد السنة انتهينا الآن من هذه المسألة بقيت مسألة أخرى وهي اجتماع النقص والزيادة إذا اجتمع النقص والزيادة ماذا نفعل؟ قال والنقص غلب إن ورد أي إذا اجتمع نقص وزيادة فإنه يعني يغلب جانب النقص فيسجد قبل السلام والأمر في هذا أيضا واضح من جهة النظر يعني ليس عندنا نص صريح في المسألة لكن من جهة النظر هذا الذي اجتمع عليه النقص والزيادة يعني لا يمكنه أن يسجد أربع سجدات هذا يعني اتفاقا ليس مشروعا مخالف للشرع ومخالف للأصول العامة إذا لابد أن يسجد السجدتين فقط لكن هل تكون قبل السلام أم بعد السلام نغلب جانب النقص لما ذكرناه آنفا من أن سجود من أن السجود القبلية يؤتى به لأجل الجبر وهذا الذي نقص وزاد صلاته فيها نقص تحتاج إلى جبر فإذا يغلب جانب النقص ويأتي بالسجود القبلي ليجبر هذا النقص وبعد ذلك وبعد ذلك فلا إشكال في الزيادة التي وقعت لأنه بعبارة أخرى أن تجبر الناقص أولى من أن تشتغل بسجدة هي فقط لأجل الشكر وإرغام الشيطان على ما ذكروه من تعليل السجود القبلي والسجود نعم. جيد <تصفيق> بعد هذا أيضا هنا مسألة ما دمنا قد ذكرنا كونه نقص وزاد هنا مسألة تطرح وهي إذا تعدد السهو بالنقص أو بالزيادة مثلا نقص أشياء أو زاد أشياء فهذا إنما يسجد سجودا واحدا يعني أقصد السجدتين لكن سجود سهو واحد لا يتعدد عليه السجود بتعدد السهو هذا لا إشكال فيه قال ومن يزيد سَهُوًا سجد بعد كذا لكن هذه الزيادة لم يقيدها بسنن أو بغيرها لا زيادة مطلقا قد يزيد مثلا ركوعا قد يزيد سجودا قد يزيد ركعة فالنقص هذا خاص بالسنن على التفصيل الذي ذكرنا وأما الزيادة أي زيادة زيدت في الصلاة لكن النالكية يجعلون لهذه الزيادة حدا وهي ألا تكون كثيرة جدا فإنها إذا كفرت جدا أبطلت الصلاة وهذا سيأتينا في مبطلات الصلاة عند قوله وسهو زيد المثري سيأتينا إن شاء الله تعالى طيب بعد هذا مسألة أخرى وهي استدراك السجود لمن يعني ترتب عليه هذا السجود ولكن تركه يعني نسيه او سهى عنه شيء هنا يقول واستدرك القبلي مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام اذا من ترتب عليه سجود قبلي وسلم يعني لم يذكره قبل السلام وإنما سلم فهذا يفعله بالقرب أي ما دام لم يطل الزمان هذا معنى قولي مع قرب السلام قالوا لأن الشيء إذا قارب الشيء يعصى حكمه أما إذا ذكره بعد طول فإنه لا يفعله يعني مفهوم قوله مع قرب السلام مفهوم ذلك أنه مع الطوم فإنه لا يفعله مفهوم ما وأما السجود البعدي وحينئذ إذا لم يفعله فحينئذ ننظر في هذا الذي نقص والذي من أجله ترتب عليه سجود السهو قالوا إذا كان هذا الذي نقص سنة أو سنتين فلا إشكال صلاته صحيحة وأما إذا كان كثيرا فإنه فإن صلاته تبطل فإن صلاته تبطل وهذا سأتنا عند مبطلات الصلاة عند قوله وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد وطول بفصل مسجد كطول الزمن الآن إذا كان بعديا يقول واستبرك البعدي ولو من بعد هذا لا إشكل فيه من ترتب عليه سجود بعدي فإنه يفعله مطلقا متى ذكره سواء بقرب السلام أو إذا مضى وقت طويل لماذا؟ قالوا لأن السجود البعدي جاء به إرغاما للشيطان أو شكرا كما ذكرنا من قبل فإذا صلاته تامة وإن زاد فيها ولكن صلاته تامة لا إشكال فيها فهذا يستدركه متى شاء بعد هذا هنا شيء آخر قال عن مقتد يحمل هذين الإمام أي الإمام يحمل عن المأموم شجود السهو بعبارة أخرى إذا سهى المأموم زيادة أو نقصة فلا شيء عليه والإمام هو الذي يتحمل عنه ذلك ودليلهم على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن معنى الإمام ضامن أنه يضمن لمأموميه قالوا والضمان يكون لا يمكن أن يكون إلا في القراءة وفي السجود فإنه لا معنى لضمان في شيء آخر غير القراءة والسجود فالقراءة هذا سبق الكلام عليها وذكرنا الخلاف في المسألة بقي السجود فإذا هذا هو الدليل على أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهل واستذلوا أيضا بحديث فيه ضعف بل هو ضعيف أن رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على من خلف الإمام سهل فإن سهى الإمام عليه وعلى من خلفه نعم ولكن هذا فيه ضعف وعلى كل حال هذه المسألة ليست, ليست فيها كبير خلاف. وإنما فيها قول شاذ يحكى عن مكحول الإمام الجليل الإمام التابعي الجليل رحمه الله تعالى وإلا فجماهير العلماء معنا مكحولا رحمه الله جماهير العلماء على أنه ليس على المأموم السجود يعني من ترك سنة خلف الإمام فإنه لا يسجد هذا يحملها هذا السهو يحمله الإمام عنه ما. ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو مبحث مبطلات الصلاح يقول وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح وبالمشغيل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن وحدث وسهو زيد المثل قهقة وعمد شرب وعمد شرب أكلي وسجدة قيء وذكر فرض أقل من ست كذكر البعض وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن <تصفيق> ذكر الناظم هنا بعض مبطلات الصلاة فذكر أولا قال وبطلت بعمد نفخ أو كلام النفخ إما أن يكون عمدا وإما أن يكون سهوا فالنفخ الذي يبطل الصلاة إنما هو ما كان عمدا وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما النفخ في الصلاة كلام النفخ في الصلاة كلام فسيأتينا أن التعمد الكلامي في الصلاة مبطل لها على تفصيل سيأتي إن شاء الله فإذا لاجل هذا قالوا بأن النفخة إن كان عمدا فإنه يبطل الصلاة وأما إن كان سهوا فيسجد له على أنه زيادة في الصلاة والنفخ عند العلماء في للعلماء في خلاف لاجل أنه ورد في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في صلاة الكسوف نفخ في صلاة الكسوف فلأجل ذلك جعل بعض العلماء هذا دليلا على أن النفخ ليس مبطلا للصلاة ولا يقطعها ولكن غاية أمره أن يكون مكروها نعم وعلماء آخرون يجعلون المسألة مرتبطة بهل هذا النفخ تتبين فيه الحروف أم لا فإن تبينت فيه حروف ألشق بالكلام وإلا فلا وعلى كل حال المسألة محتملة وأن نقول بأن النفخ مطلقا لا يبطل هذا فيه نظر لأنه يؤدي إلى التوسع في هذا الباب كثيرا حتى يزاد في الصلاة ما ليس منها وأيضا أن يقال النفخ مطلقا مبطل ولو كان يسيرا ولم تتبين في الحرف هذا أعظم فيه نظر ولعل الأولى التفصيل والله تعالى آلم ثم قال أو كلام الكلام له صور قل أو كلام لغير إصلاح بمعنى أن الكلام قد يكون لإصلاح الصلاة وقد يكون لغير ذلك وأيضا الكلام قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا فهذه صور فأما الكلام إذا كان لإصلاح الصلاة فقالوا ينبغي يعني لإصلاح الصلاة مثلا إمام سهع فالمأموم يتكلم لكي يخذره بسهوه يسبح له مثلا أو يزيد على التسبيح لأنه في بعض الأحيان من الأخطاء التي تقع أن بعض الناس يكتفي بالتسبيح والإمام لا يفهم ما وقع منه لأنه أفضل سهى ما يدري ما الذي وقع به فحين يسبح به من ورائه خاصة إذا تتابع المأمومون على ذلك يعني يكتفى بتسبيح واحد ما أفهم لما يتتابع المصنون كلهم والمأمومون كلهم على التسبيح هذا يزيد في الفوضى وقد يربك الإمام أكثر مما هو فيه من الارتباك والحرج فبدلا من الإكثار من التسبيح يعني تسبح أولا فإذا لم يظهر للإمام ما وقع منه فلا بأس أن يتكلم أحد المأمومين فيذكر له ما وقع منه من سهو لكن على أن لا يتوسع في الكلام يعني الصلاة ليست موضعا من مواضع الكلام فإنما يذكر له بقدر الحاجة فإذا قلنا هذا الكلام الذي يكون لإصلاح الصلاة إذا كان قليلا لإصلاح الصلاة فلا بأس به والصلاة صحيحة ولا إشكال فدليل ذلك ما وقع في حديث ثلثي، ففيه أن الصحابة تكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سلم سهوا قبل أن يتم صلاته، فتكلموا وسألهم وأجابوه، مفهوم؟ فإذا هذا يدل على هذا الأمر. وأما قالوا وأما إذا كان الكلام كثيرا، فهذا لا قالوا وإن كان لإصلاح، لكن إذا كان كثيرا. قالوا طبطلوا الصلاة به وسبب ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي <تصفيق> رضي الله عنه في الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وأيضا في الحديث الآخر عن زيد بن أرقب رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فأمرنا بالسكوت إذن هذا الكلام إذا كان لإصلاح الصلاة وأن لا إذا كان لغير ذلك لغير ذلك فإن كان عندن فلا إشكال في أنه يبطل الصلاة يعني من يتكلم عندن داخل الصلاة لغير الإصلاح يبطل الصلاة مطلقا قليلا كان أو كثيرا لهذه الأحاديث التي سرنا وأما إن كان سهوا وأما ان كان سهوا فهذه زيادة زيادة يسجد لها كما يسجد لكل زيادة بعد السلام يعني شجودا دعديا جيد إذا هذا ما يمكن أن نقوله عن الكلام قالت وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح قال وبالمشغل عن فرض وبالمشغل عن فرض المشغل الشراح في الحقيقة وإن كان الكلام عاما ولكن يمثلون بشيء خاص وهو انشغال المصلي عن الفرض بنحو بول او غائط مثلا يعني من صلى وهو يدافعه الاخبثان نحن نعرف ان الصلاة في هذه الحالة منهي عنها منهي عنها في الحديث الصحيح لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان لكن إذا وصلت الحالة في مدافعة الأخبثين إلى درجة أن ذلك يشغله عن فرض كالقيام مثلا فإن ذلك يصبح مبطلا للصلاح لأن هذه المدافعة في هذه الحالة قد تصبح من قبيل العمل الكثير والعمل الكثير مبطل للصلاح هذا معنى وبالمشغلي عن فرض وقد يمثل لهذا بمن يشغل أيضاً عن قراءة الفاتحة بشيء يضعه في فمه بمضغ ونحو ذلك وإن كان هذا شأتي في قضية عمد شرب أكلي فالأفضل مثال هو قضية البول والغائث مدافعة الأخبثين هذا إذا شغله عن الفرض فإنه يبطل الصلاة وأما إذا شغله عن السنة قال وفي الوقت أعد إذا يسم بمعنى أن من شغل بمثل هذا عن السنن فقط لا عن فرائض فإن الصلاة صحيحة ولكن تندب بإعادتها في الوقت تحصيلا لفضائل تلك السنن التي يعني شغله عنها بهذا المشغل قال وحدث هذا لا إشكال فيه وقد أجمع العلماء على أن الحدث مبطل للصلاة مطلقا أي ابتداء واستدامة الصلاة لا تصح مع الحدث ابتداء بمعنى أنه لا يجوز له أن يبدأ الصلاة وهو محدث، واستدامة بمعنى أنه لو فرضنا أنه بدأ الصلاة ثم أحدث خلال الصلاة فإن صلاته تبطل وعليه أن يعيدها ودليل ذلك إلى جانب الإجماع حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا في شروط الصلاة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضع قال حدث وسهو زيد المثل وهذا الذي أشرنا إليه من قبل زيد بمعنى زيادة أي سهو زيادة المثل مبطرة بالصلاة نحن قد ذكرنا من قبل أن الزيادة إن كانت قليلة فإن فإنه يسجد لها بعد السلام لكن إذا كفرت الزيادة حتى وصلت إلى حد المثل فإنها تبطل الصلاة ما معنى إلى حد المثل كأن يصلي الصبح أربعا فهذا صلى ركعتين وزاد ركعتين أو أن يصلي العصر ثمان ركعات يعني أربع ركعات أصلية وزاد عليها أربعا أخرى هذا زيادة المثل أو يصلي المغرب ثلاثة ركعات فالحكم في هذا كله أن الصلاة تبطل ولا يوجد دليل صريح من السنة على ذلك وإنما هذا قالوا هذا التحديد لأنه أصلا لا يوجد من, من هذا التحديد يعني, يعني ما يمكن أن نقول أن الزيادة مطلقا كيفما كانت لا تبطل الصلاة لأنه قد نفترض مثلا شخص يزيد سهوا في صلاة الصبح. قد نفترض مثلا شخصا يصلي عشر ركعات أو عشرين ركعات ما يمكن أن نقول صلاةه صحيحة مع هذا مفهوم لكن نحتاج إلى الضابط متى تكون الزيادة كثيرة ومتى تكون خفيفة فعند المالكيين قالوا الزيادة هي الزيادة الكثيرة هي التي تصل إلى حد المثلية قال ومن زاد إلى هذا الحد فإنه عابث في صلاته لا يمكن أن يحمل هذا كله على استه هذا يدل على أنه لم يبق له في ذهنه أدنى تركيز وأدنى خشوع وأنه لاه عابث في صلاته فينبغي أن يقال ببطلانها قال قهقهة القهقه هي الضحك بصوت يسمع بخلاف التبسم فهذا لا يدخل في هذا الباب فالقهقها مبطرة للصلاة مطلقا قالوا عمدا كانت أو سهوا <تصفيق> ودليل ذلك يعني عمدا أو سهوا على المشهور وبعض العلماء أو جماعة من العلماء يقولون لا تبطل إن كانت عمدا ما سهوا فلا على كل حال الأولى أن يقال بإبطال الصلاة بالقهقهة مطلقا وهذا هو المناسب لحال المصلي في مقامه أمام ربه سبحانه وتعالى فإن المقام مقام مناجات وذكر وتذلل وعبادة ودعاء وليس مقام قهقهة وضحك وذلك نقول ببطلان الصلاة مطلقا هذا الأول والأفضل والله تعالى عادة. ودليل ذلك أشياء أولا الإجماع الذي حكاه جماعة من أهل العلم كابن المنذر وغيره ثانيا يعني إدخاله في عموم الكلام لأن قد يقال بأن القهقه وهي صوت مسموع داخلة في معنى الكلام كانت في اللغة قد لا تسمى كلاما ولكنها داخلة في معنى بل قد تكون أولى بالإبصال من الكلام الكلام قد يكون أقل من القهقها في كونه منافيا لمقصود الصلاة وأيضا بعض الأحاديث والأثار فمن ذلك ما روية عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يقطع الصلاة الكشر يعني الابتسام ولكن يقطعها القهقه هذا الحديث في إسناده شيء ولكن معناه صحيح ويتقوى بالإجماع وبالنظر الصحيح أما من جهة الإسناد ففيه شيء من النظر ولعل الأصح أنه موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. <تصفيق> قال قهقهات وعند شرب أكله. الأكل والشرب عمدا مبطل للصلاة. للإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره. ولأنه مناف للمقصود من الصلاة وهو المذكور في حديث معاوية بن الحكم السلمي. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وأيضًا قياسا على الكلام لأن الأكل والشربة أيضًا يعني قد يقال عنها عنهما إنهما أغلف من الكلام واكتر على كل حال لا إشكال في إبطاء الصلاة بتعمد الأكل والشرب وقوله وعمد شرب أكلي مفهوم ذلك أنه إن كان سهول فإن صلاته صحيحة ولكنها زيادة يسجد لها بعد السلام على ما ذكرناه مرارا جيد بعد هذا قال وسجدة وسجدة مقصوده ب وسجدة أن من زاد وسجدة وفي الحقيقة حين يقول سجدة يشمل ذلك كل ركن عملي كل ركن عملي كسجدة أو ركوع مثلا فكل من زاد عمدا لا تهوا كل من زاد عمدا ركنا من الأركان العملية في الصلاة فإن صلاته تبطل هذا أظن لا. لا ينبغي أن يكون في إشكال لأن ما ذكرنا من قبل يعني من أن الزيادة في الصلاة تجبر بسجود السهو إلى آخر هذا كله في السهو أما الآن الذي يتعمد الزيادة فهذا يبطل صلاته هذا بالنسبة للأركان العملية وأما بالنسبة للأركان القولية ففيها خلاف بعض العلماء يقول يعني الأركان القولية كالفاتحة والأركان العملية كالسجود بعض العلماء يقول أيضا تبطل بزيادة الركن القولي الفاتحة ولكن لعل الأصح أن أنها لا تبطل بذلك وهو المعتمد في يعني وهو المعتمد في المذهب المالك ثم قال قيء أي أيضا تبطل الصلاة بتعمد القيء <تصفيق> سواء أخرجه أو ابتلعه وذلك إذا كان قادرا على إخراجه يعني قادرا على إزالته وطرشه أنا مقصود أنه تعمد ذلك هذا أيضا يمكن أن يستدل له بالقياس على الكلام لأنه يعني على كل حال وإن كان ليس من جنس الكلام ولكنه أولى بالإبطال من الكلام ويمكن أن يستدل له بحديث معاوية من حكيم السلمي الذي ذكرناه وهذا الفعل ليس من جنس التسبيح ولا التكبير ولا قراءة القرآن ويمكن أن يستدل له بحديث إن في الصلاة لشغلة ونحو ذلك من الأدلة العامة يعني الدليل على هذا دليل عام شامل جيد وللعلماء تفصيل في قضية القيء <تصفيق> لا نطيل بذكره قال وذكر فرضي أقل من ستين. ليس كذلك وسجدة القيء وذكر الفرضي أقل من ست قال العلماء معنى هذا أن من تذكر يعني أحرم بصلاة دخل فيها ثم تذكر خلال الصلاة أن عليه صلوات فائتة لم يقضها بعد وهذه الصلوات الفائتة أقل من ست بمعنى صلاة واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أربعة أو خمس صلوات قال فإن صلاته التي هو فيها تبطل لما لأن الترتيب واجب الترتيب في أداء الصلوات واجب على ما قررناه آنفا للمذهب المالكي في المسألة فبعبارة أخرى قالوا ترتيب الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة واجب وأما إن كانت الفوائت كثيرة فإنه لا يسقط وجوب الترتيب والضابط بين القليل والكثير هو ماذا قالوا هو يوم وليلة يعني الصلوات يوم وليلة فما كان أقل من صلوات يوم وليلة أي أقل من خمس صلوات فهذا القليل الذي يجب مراعاة الترتيب في فوائته مع الصلاة الحاضرة وما كان أكثر من صلوات يوم وليلة أي ست صلوات فأكثر ما كان كذلك فإنه يعني لا يسقط الترتيب فلأجل ذلك قال وذكر فرض أقل من ست أي كونه أقل من ست وقالوا هذا الحكم خاص بالإمام والفذ وأما المأموم فإنه يتم مع إمامه الصلاة وإن تذكر الفوائد يتم مع الإمام قالوا هذا كله على مذهب المالكي ونعرف أن في النزعة خلافا وأقوال أخرى على كل حل مطلوب ذكره إذا تذكر الفوائد يتم مع الإمام فبعد أن يسلم الإمام يصلي الصلوات ذاتها ثم يصلي تلك الصلاة الحاضرة تدل بآثار عن ابن عمر رضي الله عنه وأنتم تعرفون منزلة ابن عمر في فتاوى المالكية وأقوالهم الفقهية أنه كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم يصلي بعدها الأخرى هذا هو مذهب المالكية في قضية الفوائك نعم ثم ثانيا هنا يعني مسألة أخرى قال كذكر البعض هذا تشبيه لإفادة الحكم أي إذا دخل الشخص في الصلاة ثم تذكر أنه نسي ركنا أو أركانا من صلاة سابقة فإن صلاته أيضا تبطل كما في المسألة التي قبلها فلا فرق بأن يعني نسيانا ركن أو أركان يعود يعني وبعد مرور هذا الوقت يقول ويعود إلى نسيان صلاة بأكملها. فكما قلنا في من نسي فوائت صلاة كاملة نقوله في من نسي بعض صلاة لكن بعض يعني نقصد بذلك الأركان التي بذهابها تذهب الصلاة هذا معنى قولي كذكر البعض ثم قال وثوتي قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن بلعنى من ترتب عليه وهذه المسألة التي أشرنا إليه من قبل من ترتب عليه سجود قبلي لأجل نسيانه ثلاث سنن فأكثر فصاعدا ولم يتذكر ذلك إلا وهو في الصلاة، يعني في صلاة أخرى غير الأولى تبطل صلاته هذه، فهم؟ وهذه ملحقة، يعني جاء بها المالكية هنا وألحقوها بالمسألتين اللتين سبقتا بمسألة تذكر صفات فائتة. أو مسألة تذكر بعض صلاة بمعنى ركن أو أركان من صلاة فائتة قالوا أيضا من تذكر سنا يعني من تذكر من ت... يعني سنن يعني ثلاثة سنن فأكثر ترتب عليه سجود قبلي بسبب نسيانه ثلاثة سنن أو أكثر ولم يأتي بهذا السجود ونحن قد ذكرنا من قبل أن السجود القبلي يستدركه مع قرب السلام إلى آخر ما ذكرناه وكان قد بقي لنا هذه الحالة وهي المتعلقة بفوت سجود قبلي ولكن متى لفوت ثلاث سنن فأكثر وأما إن كان المتروك سنة أو سنتين قلنا من قبل إن صلاته صحيحة وأما إن كثرت السنن فإن صلاته على كل حال تبطل على هذا الذي ذكرنا هنا والله تعالى أهلا ولعلنا إن شاء الله لأن الوقت قد انتهى نقف عند هذا القدر ونترك مسألة استدراك الركن إلى درسنا المقبل اليوم الخميس المقبل وهو قوله هو استدرك الركن فإن حال ركوع إلى آخره أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.